قال رحمه الله قوله تعالى قال رب جعلني آية أي دلال على حمل امرأتي قال آيتك ألا تكلب الناس ثلاث ليال سويا ما يعراب سويا حال من أي شيء أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وسويا أقرب إلى ليال إلى ثلاث ليال حال من أي شيء من الفاعل أن لا تكلم أنت حال كونك ما بك آفة سوي وما تستطيع تتكلم فهذا عجب هذه علامة عظيمة الإنسان ما به آفة في لسانه ولا شيء استقيم سويه وإذا به ما يستطيع أن تكلم هذه علامة قال إي صحيحا سليما أي ما معتقلت بشلل أو بشيء لازلت علامه عليه أي صحيحا سليما من غير بأس ما بأس من غير ما بأس ولا خرس وما بعد غير زائدة من غير ما بأس فما هذه زائدة بين المتضايفين صحيحاً سنيما من غير ما بأس ولا خرس قال مجاهد أي لا يمنعك من الكلام مرض وقيل ثلاثة ليال سوياً أي متتابعات والأول أصح. أصح أن سوي حال من الفاعل في تكلم وهو زكريا وليس من الليالي سويا متتابعات بل أنت سوي يا زكريا وما تستطيع التكلم ما فيه بأس ولا خرس وتعقل لسانه ولا استطيع أن قالوا في القصة أنه لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله قالا فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه هذه آية عظيمة وليس ببعيد أن اللسان إنما منعت من الكلام مع الناس وأما إذا أراد أن يذكر الله فإن اللسان تنطلق يذكر الله ومع الناس لا يستطيع أن يتكلم هذا ما هو بعيد وذكره لنحوه قال قوله عز وجل فخرج على قومه من المحراب وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب فيدخلون يصلون إذ خرج عليهم زكريا ما هي إذ هذه إذ خرج عليهم زكريا نعم فجائية وهناك إذا وهي الأغلى في الاستعمال إذ خرج عليهم زكريا متغيرا لونه فأنكروه وقالوا ما لك يا زكريا فأوحى إليهم فأومأ إليهم قال جاهد كتب لهم في الأرض الله أعلم أوما إليهم أشار إليهم ومحتمل أنه كتب إليهم في الأرض لأنه ربما بالإشارة ما يفهمون المرسل أنه أشار إليهم إذا أشار بعباده والصلاة فنعم ممخل أما مجاهد يقول كتب لهم في الأرض قال مجاهد كتب لهم في الأرض أن سبحوه أي صلوا لله بكرة غدوة وعشية ومعناه أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشية فيأمرهم بالصلاة فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام حتى خرج إليه فأمرهم بالصلاة إشارة قوله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة انتق ليلة الابن يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وهذا امر من الله سبحانه وتعالى ان يحيى ابن زكريا انه يأخذ الكتاب بقوه وبعزم وهمه وعدم تواني في اخذ العلم واخذ الخير خذ الكتاب بقوة هذا أمر الله ليحيى بن زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يكون عنده عزم وأن يكون عنده قوة في الأخذ الخير وأن لا يتوانى في ذلك خذ الكتاب بقوة واختلف الناس في الكتاب المأمور بأخذه وعباراتهم تدور حول هذا فأن المقصود بالكتاب أي العلم خذ الكتاب أي خذ هذا الشيء وهو الذي عطيناك يا الفهم والعلم فأعمل به وخذه وتمسك به وادعو إليه آتيناه الحكم الصبية آتيناه الفهم والعلم إلى آخره سيأتي الكلام عن الحكم لكن الكتاب المقصود هنا هو التورى بإجماع أهل العلم لكن الحكم سيأتي معناه خُذ الكتاب بقوة تلف الناس في الكتاب وبعضهم ينقل الإجماع على أنه تعرى والصحيح أنه قول الجمهور ونقل الجمهور على هذا وإلا منهم من قال هو كتاب خاص به خذ الكتاب الذي عطيناك وهو خاص به بقوة ومنهم من قال صحف إبراهيم خذ صحف إبراهيم بقوة والصحيح الذي عليه الجماهير ونقل الإجماع عليه خذ التوراة بقوة وآتيناه الحكم صبية أي آتيناه العلم آتيناه الفهم آتيناه الخير وهو صبي صغير فقيل ابن ثلاث سنين وقيل ابن سبع سنين وقيل ابن سنتين آتيناه الحكم صبية والمقصود بالحكم على الصحيح هو الفهم والعلم فأعطيناه الفهم في الكتاب والإدراك والعمل به حال كونه صبية كما يقول ابن كثير عبارة تدور حول هذا قال آتيناه الحكم الصبية أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقمال عن الخير والإكباب عليه والإجتهاد فيه وهو صغير حدث هذا هو الصواب ومن أهل العلم انذكر غير هذا لكن هذا هو الصحيح أن المقصود في ذلك أي بالحكم الفهم والعلم والجد والعزم والإقمال والإكباب عن الخير والإجتهاد فيه وهو الصغير حدث فيكون صبيا حال من الضمير اتيناه الحكم صبيا وصبيا حال من الضمير في اتيناه فالزكريا من الله او يحيى من الله عليه وهو صغير بالفهم وكان حدثا صغيرا وعنده فهم الكتاب خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا فعنده فهم وعنده إدراك عجيب خلاف الصبيان الذين كانوا في زمنه وربما لا يدركونه ابن سنتين او بنت ثلاث سنين أو ابن سبع سنين على في هذا السن الذي آتاه الله فيه الحكم صبياً وهو صغير وله فهم عجيب حتى يروع عن معمر كما ذكر ذلك مبارك أن الصبيان قالوا له هو صغير هلما بنا نلعب قال ما خلقنا للعب هو صغير يقول مثل هذا الكلام قال يا يحيى اذهب بنا نلعب قال ما خلقنا للعب أي خلقنا للعمل وللجد وللاجتهاد والخير الذي خلقنا الله سبحانه العبادة التي أوجدنا الله من أجلها أما اللعب ما أوجدنا من أجله ولا خلقنا من أجله والله أعلم وما أدر معمر بهذا لكنه ينغل بالسنة الصحيح عن المارك إلى معمر أنه قيل ليحيا اذهب بنا ننعب قال ما خلقنا, ما خلقنا للعب فالمقصود من الحكم هو ما سمعته أي الفهم العلم الجد والعزم وهكذا الإقبال والإكباب على الخير والإجتهاد فيه وهو صغير وهنيئًا لأحداث الأسنان الذين يقبلون على الخير سيتمررنون عليه ويعتادونه ويصير سهلًا عليهم إذا اعتادوا على الخير وهكذا هنيئًا للأولاد الصغار إذا آتاهم الله الفهم وآتاهم الله الإدراك آتاهم الله العلم والجد وهم أحداث أسنان فهؤلاء سيكونون علماء في الغد إذا ثبتوا على الخير وعلى موفقهم الله لهم في هذه السن الصغيرة سيكون العنماء ينفع الله بهم الأمة أما الولد الذي يعتاد على اللعب لعب لعب لعب يعتاد على اللعب يكبر عليه ويشيخ عليه ما هو حول علم سبهلا لأنه ما في عنده لعب وانظروا للإخوان الذين أبناؤهم بجانبهم ويجتهدون في الخير ويحفظون القرآن الصغير ابن سبع سنين خمسة عشر, سنة عشر سنوات وإذا به يحفظ القرآن عتاد على الخير وعتاد على الحفظ ولا يرغب إلا في الحفظ لا يرغب في البداية يحتاجنا شدة معه وبعد ذلك هو من نفسه سيقبل أما إهمالنا لأولادنا تعبوا الله سينشأون على الإهمال وسينشأون على الضياع وسينشأون على الرغبة في غير الخير وفي غير الحفظ أو سينشأون عن رغبة عن الخير ويرغبون في غيره فإن الصلاة العالم Fabi على هذا ينتبه كل واحد لهذا الصبي وآتيناه الحكم صبية والتوفيق عزيز والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ولكنها أسباب تبدل مع الأولاد فإنه إذا أمر للولد عن الخير واعتاد عن الخير سينشى عليه وسيكبر عليه وسيحبه وأما إذا أنشئ على الشر واللعب والكرة والشوالات سينشى عليها ولا يرغف في العلم ولا يحب العلم أبدا ولأنها رابة في العلم عطي الجوال عطي المصحف سيأخذ الجوال مباشرة حتى لو كبر والله سيأخذ الجوال وسيطرق المصحف هذا كله سبب لهمان الله يكون الأب في جانب والأم في جانب تجد البيت الواحد كل واحد معه جوال ما مشغول بجواله بيت واحد تدخله تجلس معهم كلهم الأولاد معهم جوال جوال الكبار هذه لا إله إلا الله, إله إلا الله. ما معهم مصاحف وما معهم الأذكار ولا معهم شيء والله الأذكار في جيوبهم ما هي معهم معهم جوالات في جيوبهم معهم الضياع والتلف في الجيوب أما المصاحف والأذكار وما ينفعهم ماهم حول هذا كثير من الأبنات متلبس بالجن فيه جن وفيه سحر وفيه مصايب سبهلل أدري كيف حتى فهمه ضعيف الفهم ينشأ والفهم يعظم ويكبر بالقرآن وبالدين فتجد أهل الدين أهل أفهام عظيمة وإدراك بعيد جدا والسبهلل سبهلل ما يعرف الأشياء اللي بعد ما تقع فالدين يفتح والدين يزيد في العقل يزيد في عقل الإنسان الدين أما الذين هم حول الدين تجدهم ضائعين والله ضائعين تعجب من الأفعال التي تصدر منهم ما أبقي إن شاء الله في وقت آخر قد جاءنا إلهنا سبحانه الله